غير المغضوب عليهم ولا الضالمين آمين ويل لكل همزة الذي جمع مالا يَحْسَبُ يحسب أن ماله كلا ليون بذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفقة إنها عليهم مقصده في عمق ممددة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 جعلهم كعص مأكون